ان الْمَبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تَعْرِضْ عَنْهُمْ بِغَائِرَةٍ رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَلِكُلٍّ قَوْلٌ مَّيْسُورٌ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 111. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 112. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 119. فأصفاكم ربكم وَاتَّخَذَ واتخذ من الملائكة إناثا 110. إنكم لتقولون قولا عظيما 111. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما 117. كَانَ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 118. سبحانه وتعالى عما تُسَبِّحُ علوا كبيرا 119. تسبح له السماوات السبع 117. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 118. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آدَابِرِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ علَموا بِمَا يَسْتَمعونَ بِهِ إذ يَسْتَمعونَ إلَكَ وَإِذهُم نَيى وَإِذهُم نَيو إذ يَقول الوَّالِمُونَ إِ تَتَّبعونَ إِللاا رَلُ لَم مسفُورَ 118. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 119. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا